يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه للأفراد من الأحاديث قال نظرا الفرد اسماني ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق والفرد بالنسبة ما قيتته لثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يرويه عن بكر إلا وائل لم يرويه ثقة إلا ضبرة لم يروي هذا إلا أهل البصرة فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الخيفية لكن إذا قيل ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلق هذه الأبيات السبعة أعرف فيها المعلف آل الحافظ العراقي رحمه الله حكم الأفراج وبيّن أن الأفراد تلقسمنا الخسرين فرد مطلق وفرد نسبي والمراد بالفردي هو الحديث الذي ينفرد بروايته راوين او ينفرد بمثله راوين فكل يسمى بالأفراد وإذا أطلق الحديث الفرد فالاصل انه يتجه الى الفرد المطلق واذا قيد وصف بانه فرد النسب يعني بالنسبة الى والفرد النسب لا يعني ان يتفرد الراوي بالمتن او ان ينفرد بسند وانما يعني ان هناك خصوصية اختص بها صاحب تلك الرواية عن غيره فصحت نسبة الفردية اليه والفرد المطلق حكمه حكم الحديث الغريب او حكم الحديث الشاذ عند بعض من عرف الشاذ بانه ينفرد بروايته راوي فان كان هذا الراوي ثقة قبلة وإن كان الراوي غير ثقة رد حديثه ووصف بأنه منكر وبأنه شاد ولذلك نجد أن هناك ارتباطا بين الحديث الغريب وبين الحديث الفرد وبين الحديث الشاد لكن ليس من كل الوجوه فإن الذي عليه علماء الحديث واستقر عليه الاصطلاح أن الحديث الفرد والحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا لأنه مجرد تفرد الراوي بالرواية يصيره فردا ويصيره غريبا وعلى قول من قال وهذا الرأي يخالف رأي الإمام الشافعي رحمه الله في أن تفرد الراوي برواية يصففها بأنها شاد تكون الرواية شاد فالشاد عندهم هو أن يشذ راوي برواية لم يوافقها عليها غيره ولهنا ولذلك قال إن هناك علاقة بين الحديث الفرد والحديث الشاذ لكن الراجح في الأقوال أنه إذا خصفنا الحديث الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فلا يتوطابق ولا يتوافق مع الحديث الفرد ولا مع الحديث الغريب فإن كان الراوي ذقة قبل الحديث وإن كان الراوي حسن الرواية يعني مقبول أيضا قبل وإن كان ضعيف الرد ووفف بأنه حديث منكر فبين المنكر وبين الفرد او بين المنكر وبين الغريب يعني بينهما عموم وخصوص من وجه فكل فكل منكر يعني بما تفرد به الراوي يكون غريبا لكن ليس كل غريب منكرا لأن من الغرائب ما هو مقبول ومنها ما هو مردوس كل انتهينا من عرض كلام الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في تفسيره من الحديث الفرد ووقفنا عند الكلام على الفرد عند الشيخ زكريا الأنصار رحلهم معه قال الأفراد بفتح الهمزة فلا تقل إفراد لأن الإفراد مصدر لجار أفردة والأفراد وقفت أصبح علما على الأحاديث التي تفرد بروايتها راوي الواحد أو انفرد بمثل قال الأفراد بفتح الهمزة الفرد قسماني يعني يقسمهم العلماء إلى قسميني ففرد يقع مطلقا وهذا هو القسم الأول القسم الأول ما يسمى بالفرد المطلق وهو أولهما بأن ينفرد به رام واحد عن كل واحد رام واحد عن كل واحد يعني ينفرد به عن غيره من الرواك ولا يشارك في هذه الرواية غيره قال وحكمه يعني حكم الحديث الفرد مع مثاله الذي يضربه العلماء له عند الشذوذ سابقا يعني ذكرناه عند الكلام على الحديث الشاي لأن من أهل العلم من خص الحديث الشاذ بأنه ما تفرد بروايته راو واحد فكأن الشاذ عام او كأن الشاذ مرادف للفردي فإن كان الراوي ثقة القبلة وإن كان الراوي ضعيف الردة أي سبق في نوع الشاذ والفردي قال والفرد بالنسبة إلى جهة الخاصة يعني والنوع الثاني من أنواع الفرد ما كان بالنسبة إلى جهة معينة فأن يقال هذا الحديث تفرد بروايته فلان عن الزهري فالإمام الزهري إمام مشهور روى عنه الناس كثيرا ورفطه وطلابه قسموا الى طبقات سيتفرد شخص بروايه عنه دون غيره من الرواة مما يجعل الناس يتوقفون في هذه الروايه لكن هذا التوقف انما يراهون فيه حال من روع عن الزهري فان كان هذا الراوي عن الزهري ثقه وإن كان هذا الراوي عن الزهري حافظا وإن كان هذا الراوي عن الزهري إماما قبل روايته وإن فرد بها لأن الأصل في نظر الإمام الزهري الذي يكثر الحديث والذي تلقى عنه طلاب كثيرون الأصل أن الزهري يشيع حديثا ولا يخص به غير يعني يخص به واحدا فكون واحد ينفرد برواية عنه تجعل الناس يتريزون في هذه الرواية ويطبقون عليها أحكام التفرد فإن كان زقة قبلة وإن لم يكن زقة رد واعتبر خبره شاذا أو اعتبر خبره منكرا بحسب المخالفة وبحسب مرتبة الراوي في الرواية هذا هو يعني كونه ليس له سواهد تفرد به شخص يكون مثله فردا مثل حديث إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما لواء فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر ولم يصح عن عمر الا بالروايه علقمه ولم يصح بالروايه علقمه يعني لم يرو عن علقمه الا من روايه محمد بن ابراهيم التيمي ولم يثبت من روايه محمد بن ابراهيم التيمي الا من روايه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك انتشر الحديث واصبح يعني رواته كثيرين يرونه عن يخي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيني عن علقما عن, عن عمر رضي الله تعالى فهذا الحديث فرد في سنبه وفرد في إيه؟ في مثله إذ لم تجي يعني أحاديث تدعمه أو تعبده بهذا اللفظ لكن جاءت روايات جد تكونوا يعني تصلح أن تكون شاهد من حيث اتفاقها مع هذا الحبيث في أصل المعنى لا في النفذ قال أي سبق في نوعه والفرد بالنسبة لاجئة خاصة وهو ثانيهما يعني وهو النوع الثاني من أنواع الأفراد وله أنواع يعني ولهذا النوع الثاني النوع الأول وضعه معروف النوع الثاني له انواع ما قيدته بدقه قال يقول تفرد به فلان او هذا الحديث تفرد به دقه عن فلان او ما قيدته ببلد قال يقال هذا الحديث بالافراد اهل مصر حيث ان الحديث عرف في الروايه فيما بينهم ولم يعرف عن ولم يعرف روايته بغير تلك البلده او ان يقيده ب بلده او يقيده ب راوي معين هذا الراوي وصفه بانه ثقه يعني أنه تفرد به ثقة أو يقيده بالضعف فأني يقال هذا الراوي تفرد به راوي ضعيف ولم يثبت من طريق راوي ثقة فيعتبر الفردية فيه فردية نسبية قال ما قيدته بثقة أو بلد معين ذكرته كمكة والبصرة والكوفة وسيأتي نزالهما يعني العمزل لما قيده بثقة أو لما قيده ببلد او براوين او ما قيده براوين معين لم يروه فكان يقول لم يروه عن الزهري إلا فلان فهذا يعتبر صرد النسب بالنسبة للرواد او برام معين بأن لم يرويه عن فلان إلا فلان نحو قول القائل قبل فضل بن طاهر في حديث أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن عنسل رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ومعنى أولم على صفية يعني جعل وليمة العرش وليمة عرش زواجه من صفية يعني صفية بنت حيي بن أخطر رضي الله تعالى عنها هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عبقها صداقها لأنها كانت لسبي خيبر وأنها في أول الأمر كانت في قسم دحية ابن خليفة الكلب ثم اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظن يعني الناس أنها تكون من السبي وتكون من السرار لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلمت أعتقها وجعل عققها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم أثناء عودته من خيبر واختلف الناس هل من المخضيات أو انها من الزوجات وقالوا ننظر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم القى عليها الحجاب فهي اذا من الزوجات وان لم يلقي عليها الحجاب فهي من السراري فالقى عليها صلى الله عليه وسلم الحجاب ثم انه صلى الله عليه وسلم اشهر هذا العقد وذلك الزواج كان أولم وجعل الوليمة كما قال هنا بسويق وتمر يعني أنه لم يذبح وذلك لعدم توفر الزبح وقوله أولم بسويق مر بنا مما يتكون السويق قال إنه يكون من التمر والأقر أو من التمر والسم والفتاة والظاهر أنه كانت في الوليمة مكون من شيء من سويق ومن تمر الخاص ولذلك عطف التمر على السويق مع أن السويق من مؤجزائه التمر قال بسويق وتمر محل الشاهد من هذا الحديث ووجه الاستدلال بهذا الحديث قال لم يرويه عن بكر بوائل بدرج الهمزة أي أبوه يعني لم يرويه إلا ابنه او الابن او الأبد روى, روى هذا الحديث عن الابن بكر بن وائل روى هذا الحديث ورواه عنه أبوه وائل بن داود فكان في هذا الحديث خصوصيتين كان في هذا الحديث خصوصيتان الخصوصية الأولى أنه من الأفراد والخصوصية الثانية أنه من رواية من رواية الأكابر عن الأفراد ومن رواية الآباء عن الأبناء قال لم يروه عن بكر بن وائل بدرج الهمزكي أي أبوه ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة فهو غريب أي فالحديث غريب حيث تذرد بروايته واحد كما هو معروف في وصف الغريب بأنه ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة لما الطبقات فيسمى غريبا ويسمى فردا يسمى غريبا ويسمى فردا ولذا قال الترمذي إنه حسن الغريب لكن هذا القول من الترمذي محل إشكال إذ يفعب أن تجتمع الغرابة والحسن لأن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في كتابه الجامع بأنه ما لم يتفرد بروايته متهم ولا فاحش الغلق وروي من غير وجهه فقوله وروي من غير وجهين يتنافى مع سونه موصوفا بالغرابة لكن من اهل العلم من حمل كلام السرنبي في تعدد الرواية على ما قال فيه حسن فقط على ما قال فيه انه حسن لانه قال والحسن عندنا يعني بين الحديث الحسن واما اذا كان الحديث موصوفا بالغرابه مع الحسن فلا يلزم منه ان يروى من غيره من غير وجه هاكذا يخلل كلام الامام الترمذي رحمه الله قال قال الترمذي انه حصل غريب قال ولا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه تفرده به مطلقا ولذلك كان التفرد هنا نسبيا فقد ذكر الدار في علله يعني ذي كتابه المسمى بالعلل وكتاب الدار هذا العلل يعتبر من اكبر ومن أوشع كتب العلم والكتاب كبير طبع منه حتى الآن نحو من أحد عشر مجلدة ولا يزال يعني غير يعني لم ينتهي او لم ينتهى من قباعته ولذلك فالكتاب سيكون حجمه كبيرا قالت الدار قطني فقد ذكر الدار في علمه أنه رواه محمد بن الصلط السوجي عن ابن عيينة عن زياد بن شاد عن الزهري عن أنش الرواية السابقة التي كانت عندنا من رواية بكر بن وائل عن ابيه او من رواية داود من رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن ايه عن الزهري فيكون داود قد توبع من قبل ابن عيين وزياد ابن سعد تابع بكر ابن وائل والحديث مداره على الزهري قال عن اناس رضي الله عنه قال ولم يتاب عليه أي ولم نجد من يعبد هذه الرواية والمحفوظ يعني بين أهل العلم في هذه الرواية هو ابن عيينة عنوائل عن ابنه رواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري بلا واسطة وهذه أيضا يعني رواية قد تكون معلة حيث إن المشهور هي رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهر قال ومثال المقيد باستقاه قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أي أنه قرأه في صلاة العيد في الركعة الاولى بسورة قاف والقرآن المجيد وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت في الساعة ويشق القمر قال لم يرجه ذقة الا ضمرا يعني هذا الحديث قد رواه عدد من الرواة الا انهم متكلم فيهن ولم يثبت ولم يصحى من رواية ذقة إلا عن ضبرة ولذلك يقال فيه إنه من الأفراد كأنهم لم يعتبروا رواية غير الشقات قال إلا ضورا بدرج الهمزة يعني ابن سعد المازني فقد انفرج به عن عبيد الله عن عبد الله عن أبي واقب الليدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رواه مسلم وغيره فالحديث صحيح حيث حكم عليه إباو مسلم عليه بالصحة وأخرجه بجامعه الصحيح وغيره يعني وروا هذا الحديث غير مسلم من أصحاب الكتب قال وإنما قيد بالثقة لماذا لأن هذا الحديث رؤية من طرق أخرى لكن هذه الطرق متكلم في رواتها ولذلك قال هنا وإنما قيد بالثقة لرواية الدار له من رواية ابن لهيعة وقد ضعفه الجمهور والضمير في قوله ضعفه يعود على ابن لهيعة عن خالج ابن يزيد عن الزهري فهذه الرواية خالد بن يزيد تابع فيها بكر بن وائل وابن لهيعة تابع فيها وائل ابن داود عن عروة عن عائزة رضي الله عنها لكن لما كان هذا الراوي وهو ابن لهيعة غير ذقة لم تؤثر على فردية رواية بكر بن وائل او داود وائل بن داود عن بكر بن وائل وعن الزهر ومثال المقيد ببلد قول القائل في حديث ابي داود يعني في حديث اخرجه ابو داود عن ابي الوليد الطيال فيه عن همام عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر هذا الحديث يقول ضربه على أنه مثال لما تفرد به الرواة في بلد معينه قال لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة فكأنه من أفرادهم فقد قال الحاتم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه يعني قالوا إيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الإسناد إلى آخره وكذا قال في حديث عبد الله بن زيب بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده قال سنة غريبة تفرج بها أهل مصر لأن الروايات المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه فإن أي القائلون لما ذكر ونحوه واحدا يعني من أهل نخرى الذي انفرد في الرواية بالسمد فهذا الكلام مقبول لكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة لأن التفرد كان من واحد وليس التفرد من كل رجال السندي قال واحدا فقط من أهلها أي أهل تلك البلدة تجوزا في الإضافة كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا قال فاجعله من اولها اي اول الصور المذكورة في الباب وهو الفرد المطلق حيث تفرد اهل البلد العصر ان يكون من التفرد النسبي لانه قال ان التفرد النسبي ياتي على انواع لكن يقول ايضا يمكن ان يلحق بالنوع الاول حيث تفرد اهل البلد به فمجرد تفردهم وعدم مشاركة غيرهم لاه يسمى بالفرد المطلق هو مطلق من جهة نسب من جهة يعني نسب من حيث إن واحد من أهل البلد هو الذي تفرج به لكن كونه أطلق وقيل هذا من أفراد المصريين من أفراد البصريين من أفراد المدنيين يجعله من الفرد المطلق لو روى السرد من أوله إلى آخره البصريون مثل حديث يرويه محمد مثلا ابن سلمة عن ثابت عن أنس هؤلاء كلهم عاشوا في البصرة فيقال هذا حديث انتفرد به البصريون لكن لا يمنع ان يتابع من غير البصريين فهو بالنسبة لهذا الاسنات يقال إسناد تفرد به البصري لكن قد يرد يرد الحديث من طريق آخر فيكون في هذه الحالة تفرد نسبيا وليس تفردا مطلقا قال فقط قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره قال وكذا قال في حديث عبد الله المزيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده قال سمة غريبة تفرد بها أهل نصر فإن يريد أي القائلون لما ذكر ونحوه واحدا يعني تفرد بها واحد من أهل نصر فقط من أهلها أي من أهل تلك البلدة يعني يقول ذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازة فيقال مثلا هذا من شعر هزين أو هذا من أمثالي او من قولي قريش فهو لم يقوله كل القرشيون لكن واحد منهم فجاز أن ينسب القول إليهم على سبيل المجاز كذلك ينسب الحديث إلى أهل البلد ويقال هذا مذلا من رواية أهل نصرى هذا من أفراد المدنيين على اعتبار أن واحدا من أهل المدينة رواه قال أي من أهل تلك البلدة تجوزا في الإضافة كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا قال فجعله في اولها يعني في اول الصور المذكورة في الباب وهو الفرد المطلق قال ومنه حديد كله البلح بالتمر السابق في نوع المنكر حيث قال الحاكم هو من افراد البصريين عن المدنيين تفرد به ابو زكير عنه شامد العروة فجعله من افراد البصريين وأراد واحدا منهم وهو أبو زكير وليس في أفراده أي هذا الباب المسمية وهو أنواع القسم الثاني بعض يعني إذا قيل هذا حديث من أفراد البصريين من أفراد المكيين هذه النسبة لا يلزم منها أن يكون الحديث بعيفا وإنما يخضع الحديث لمعرفة رواته فإن كانوا جيقاتا صححة وإن كان فيهم من تكلم فيه وكما على الحديث بحسب من فيه قال وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية أي حيثية الفردية لكن إذا قيد القائل لكن إذا قيد القائل من الخصفاض ذلك التفرد بالثقة فقوله لن يروه ثقة إلا فلان فحكمه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول فيكون هذا الحديث سردا مطلقا لأنها رواية غير الثقة كلا رواية يعني لو هن هذا الحديث توبع من غير أسقاك فإننا لا نعتبر ترك الرواية وسأنها لم توجد ونقتصغ على الحكم بالفردية وعندئذ يكون الحكم على أنه فرد مطلقا لا على أنه فرد نصري قال كقوله لم يروه زقة إلا فلان صححه يقرب مما أفلقه أي من القسم الأول لأن روايه غير الثقه كلا روايه فيظن فيه هل بلغ رتبه من يعتبر بحديثه أو لا والظاهر والله أعلم إذا كان الراوي ثقه فإنه يبلغ رتبه من يحتج بخبره ولو انفرط وفي المنفرد بالحديث هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أم لا فعلم أن من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول يعني إلا هو الفردية المطلقة كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون رواية منها واحدا قال ما يشارك الأول كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا او تفرد ثقة بما سيشاركه في روايته ضعيف فعندئذ لا نعتد برواية له الضعيف ونعتبر ان هذا الحديث فرد لان الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التفريق اورد طرقا لحديث انما العمال بالنيات وارد شواهد من رواية أبي هريرة وغيره لكن هذه الروايات كلها ضعيفة وغير ثابتة ولذلك لم يأسفت إليها ولم يأبه بها وبقي الحديث فردا على اعتباره أن رواية ضعيف كلا, كلا رواية ولهذا قال وتفرر ثقة بما سيش بما, بما فيشاركه بروايته ضعيف قال تامديه قال ابن دقيق العيد إذا قيل في حديث تفرد فيه فلان عن فلان سمن أن يكون تفردا مطلقا قال ابن دقيق العيد إذا قيل في حديث تفرد فيه فلان عن فلان سمن أن يكون تفردا مطلقا وأن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة فيكون تفردا نسبيا ويكون مرويا عن غير ذلك المعين فليتنبه لذلك فقولهم تفرد به فلان لا ينبغي أن يحبل على التفرد المطلق وكذلك لا ينبغي أن يحبل على التفرد النسبي وإنما يحكم عليه بعد الايه بعد الاستقراء ثم قال رحمه الله تعالى المعلل قال وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائل تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على نصيب إرسال لما قد وفلا أو وقف ما يرفع أو مثل دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظل فأنضى أو وقف فأحجم ما تويه ظاهره أن سلم هذه أديات ذكرها في الحديث المعلل وكأنه رحمه الله بعد أن تكلم على الحديث الفرق انتقل إلى الكلام على الحديث المعلن وهنا ملاحظات الحافظ العراقي رحمه الله لاحظ على من يقول الحديث المعلون وأنكر ذلك وقال ولا تقل معلون وكذلك أهل العلم لاحظوا عليه قوله معلل لأن المعلل اسم الفعول من الفعل علل والتعليل إما أن يكون بمعنى البحث عن العل أو يكون بمعنى العلل الذي هو الشرب بعد النهل الشرب للبرة الثانية ولذلك يقول علماء الحديث إن أفح افتقاق لي هذا يقال الحديث المعل أن يقال فيه المعل ولا يقال فيه المعلل ولا يقال فيه المعلول فلالمعلول يعني قياسا او اشتقاقا صحيحا ولا المعلل كماله يقول النظام رحمه الله قال وسمي ما بعلة المشمول يعني الحديث الذي اجتمل على علتين سميه معلل وعرضنا ان صحة التسمية معلل ولا تقول معلول لأن معلول اسم مفعول للفعل علّى للفعل علّ الثلاثي والفعل الذي بين يدينا او الاشتقاق الذي بين يدينا نشتق من ما هو اكثر من الثلاثي اما ان تقول اعلّى الحبيثة إذا ازوز الآن مزيد بالهمزة وإذا زاد يتغير الاشتقاق في اسم الفاعل واسم المفعول لأن اسم الفاعل من الفعل الرباعي أن يصار على صيغة الفعل المبارع ما قل بحرث المبارعة ليما مضمومة وكثر ما قبل الآخر أو قبل الآخر فتقول في أعلى معل واسم المفعول معل لأن تقلب حرف المباراة من المظلومة وتفتح ما قبل, ما قبل الآخر فتقول معل إذن فقول الحافظ العراقي معلل هذا على خلاف القياس لأن معلل على وزن مفعل أو مفعل لكن معلل هذا على وزن مفعلل فاختلف الاشتقاء ولا تقل معلول ثم يعرفه الصلاحا قال وهو عبارة يعني والحديث المعل عبارة عن أسباب طرت أي ظهرت في الحديث فيها غموض وخفاء أثرت أو أثرت فيها غموض وخفاء أثرت يعني على صحة الحديث فكأن هذه قيود للحديث المعل أولها أن تكون هناك أسباب خفية والعلماء قيدوا الأسباب بأنها خفية قالوا لأن الظاهرة منها لها أسماء خاصة فإذا انقطع الإسناد سموه بالمنقطع وبالمؤبل وبالمرسل وبالمعلق لأن الانقطاع ظاهر وكذلك إذا رواه المدلس وعنعن فيه يقال هذا حديث مدلس لكن العل أعمو حيث تخطف بالأسباب الخفية لأن الأسباب الظاهرة لا يترسب عليها إطلاق لفظ المعلّل على الحديث وإن كان العلة أعب فالمنقطع معلّم بس معلّم بالانقطاع وهو سبب ظاهر لكن الأسباب الخفية قالوا مثل التدليس ومثل الارسال الخفي هذه تعتبر من العلال الخفية كالتدليس والإرسال الخفي ونحوها قال فيها غموض وخفاء أكثرت أي على صحة الحديث ثم يبين رحمه الله إن هذه العلال يدركها ويصل إليها الجهابدة من العلماء ليس كل من نظر في الحديث يقف على العلل وإنما يقف عليها من مارسى ومن عرف الأحاديث وعرف الأسانيب ووقف على الروايات ووقف على المقارنات بين الروايات مثل هذا هو الذي يعرف العللة قال تدرك بالخلاف يعني باختلاف الروايات بالمقارنه بين الروايات المختلفه والتفرد بان يتفرد راوي بروايه هذا الراوي متكلم فيه او هذا الراوي غير ثقه او هذا الراوي فيه باطل فيعرف اصحاب الروايات مدى اختلافه او مدى ضعفه ويكشفون عن ذلك قال تعرف بالخلاف والتفرد مع قرائم تضم يعني الى هذا الخلاف وذلك التفرد كأن ينفرد راوي عن شيخ وهو لم يدركه او لم يلتق به او لم يجمعهما عصر واحد او وان تعاصر لكن لم يزبت لقاؤهما كل ذلك اشياء وكل ذلك طبور تعرف من خلال هذه القرائم وهذه القرائم تضم الى الخلاف والتفرج يهتدي جهبذها يعني يهتدي اليها الجهبد واسع العلم الخبير الخريط يهبذها الى اطلاعه على يعني يهتدي الجهبذ الى هذه العلل من خلال اطلاعه على تلك الروايات فيعرف الصائد منها من الخطأ فاذا جاءت روايات بعضها متصل وبعضها مرسل فقد يعللوا الرواية المتصلة بالرواية الايه؟ بالرواية المرسلة وهكذا بالرواية المرفوعة والرواية الموقوفة وغير ذلك قال تصيب ارسال لما قد وصل اي لما قد وصله غيره من الرواة ومعروف ان الوصل في الرواية هو ان يروي الحديث بسند مطفل لم يسقط منه رام وأما الرواية المرسلة فهي ما قال به التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او أنه يريد بالإرسال مطلقه فإن من العلماء من يطلق على كل الكطاعد بين راويين في السند يسميه يسميه ارسالا ومنه وهذا الاستخدام او هذا الاصطلاح استخدمه ابن ابي حاتن في كتابه ماذا ها الجرح التعديل لا ابن ابي حاتن له كتاب اسمه المراسيل كتاب اسمه المراسيل خاصة جمع فيه وكبيرا ما يقول فلان عن فلان مرسل وهو يريد به مطلق له الانقطاع وإلا فإن الإرسال إذا أطلق في هو ما يكون بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مع ذلك يقول مثلا فلان عن مرسل فلان عن فلان مرسل يريد به مطلق له الانقطاع وهكذا الكتب التي يعني أنفت في المراسيل غالبها استخدمت هذا الاسطلاح قال أوقف أو ما يرفع يعني يعرف هذا الجهبج الحديث إن كان الصواب فيه أنه موقوف أو أنه مرفوع فإن بعض الناس يرفع الحديث وهو موقوف على الصحابي أو مثل دخل في غيره فأن يدخل مثل في مثل ويضرب العلماء مثلا لذلك حديث من كثر قيامه بالليل أو من طال قيامه بالليل باء وجهه بالنهار فإن هذا حديث دخل على حديث آخر هذا الحديث كان أحد العلماء يملي فأمل السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وكان مثل الحديث إما الشيطان إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاثة عقل وبينما هو يمني الإثناء إذ دخل عليه أحد أقراره أو أحد الصالحين فأراد أن يداعبه في الكلام فنظر إليه وقال له من كثر قيامه بالليل ضاء وزه بالنهار فكتب الطلاب ذلك على أنه مثل على أنه مثل للحديث فهذا حديث عده العلماء موضوع حيث دخل فيه مثل في مثل وهذا إنما يعرفه العلماء من خلاله تتبع الروايات وكشف المتور قال او مثل دخل في غيره أو وهم من حصل يهم إنسان فيخطئ في الرواية ويمقص أو يزيد في السنج كل ذلك يكشفه الجهابنة ويعد من العلال ظن فأنبى أو ظن فأنبى معنى ظن فأنبى أو أن إنسان يعني شك في شيء فقطع وروا الرواية لا على الشك وإنما غلب ظنه وقطع فيما روا ويكون في ذلك الحال مخفئا فهذا أيضا من العلل او وقف فأحجم يعني تردد وقف لم يقطع بشيء فأحجم عن الرواية بأن وقف المرفوع او أرسل الموثول فهذا أيضا من العلل التي يكشفها العلماء مع كون ظاهر الرواية السلامة وهذا أيضا قيد يراه كثير من العلماء ضروريا في باب العلل يعني أن العله هي ما يكتشفه الراوي أو ما يكتشفه الإمام والعالم والجعبد في رواية تكشف وتبين أن هناك خللا مع أن ظاهر الرواية السلامة فإن العلة لو كان ظاهرة لا تعتبر علا لأن علماء الحديث أطلقوا على كل أمر من الأمور الظاهرة وصفا أو إثما لذلك النوع من الخلل فسموا المنقطعة والمرسلة والمغضلة وهكذا كل ما وصفوه بوصف خاص المرسل الأصل أن التابع يقول قال رسول الله فيسكت الصحابي لا يذكر الصحابي ولذلك اعتبرها العلماء إلا وقالوا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا مدى من ذكر من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولأن التابعين لما كان يروي بعضهم عن بعض فيحتمل أن التابع الذي قال قال رسول الله لم يسمعه من الصحابي أيضا بل سمعه من تابعي وهذا التابعي يحتمل أن لا يكون ذقة فعندئذ لما سامى السند يحتمل وجود غير الثقة فيه رددنا الرواية إذ لو قطعنا بأن التابع سمعها من صحابي فإن جهالة الصحابي لا تمر هذه العلة التي من علمها رد العلماء الحديث المرسى